الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا زال الحديث أيها الأحبة متصلا بقوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين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 ونواصل الحديث أيها الأحبة وذلك أن الله تبارك وتعالى قال وآت المال على حبه يعني على حب المال ذوي القربة واليتامى والمساكين، فقدم المال وآت المال وهو المفعول الثاني ما قال واتى ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين والمال ما قال وآت هؤلاء وذوي الرقاب المال وإنما قال المال واتى المال لأن هذا المال هو المخرج والمقصود وهو شقيق الروح فقدمه وإلا فهو المفعول الثاني أصل الكلام في سياقه وآتى ذوي القربة المال وآتى المساكين المال فقال وآتى المال ذوي القربة وهكذا أيضا هذا الترتيب في هؤلاء المعطين لهذا المال وآتى المال ذوي القربة فقدم الأهم، فبدأ بذوي القرب، لأنهم أحق بالإحسان، فهي صله وصدقه في حقهم، فيبدأ بمن يعول، ثم الأقرب، فالأقرب، ثم ذكر بعد ذلك من تمس حاجتهم. إلى المال فذكر اليتامى بعد ذوي القرب واليتيم ضعيف مهيض الجناح لا عائل له وهو صغير يمكن أن يبتز يمكن أن يضيع ليس عنده قدرة على الكسب وعن يذهب مذهب الرجال ويكتسب اكتسابهم فهو دون ذلك ليس عنده قوة ولا قدرة لا في عقله وتفكيره ولا في جسمه وجسده فهو ضعيف عن مزاولة الأعمال فهو بحاجة إلى رعاية ليس كالكبير ثم ذكر المساكين فهم كبار يستطيع الواحد منهم أن يحمي نفسه ليس كاليتيم ولكن حاجتهم ملازمه فهو مسكين فقير كأنه لشدة حاجته وفقره قد سكنت أعضاؤه وجوارحه لشدة فقره ثم ذكر بعد ذلك من هو أقل حاجة من كانت حاجته عارضة وهو ابن السبيل ابن السبيل قد يكون غنيا في بلده لكنه في سفره قد انقطع وذهبت نفقته وهو غريب في البلد التي يجتاز فيها فهو بحاجة إلى التفاته وإحسان فيعطى ما يصلح لمثله حتى يصل الى بلده لا يترك مضيعا في بلد هو غريب فيها تكفيه غربته فهو مستوحش فجعله بهذه المسابح ثم ذكر بعد هؤلاء ذكر السائلين لان هؤلاء يسالون فيحصلون من هذا وهذا ليس كالمسكين المتعفف الذي لا يسأل أو كاليتيم الذي لا رفت له ولا اب له ولا معين ولا قدرة على الكسب أما هذا الذي يسأل الناس فإنه يجد من هؤلاء ما قد يسد بعض حاجته ثم هؤلاء منهم الصادق ومنهم غير الصادق فالذين يسألون كثير وقد يبالغ في وصف حاله قد يكون من ذوي الحاجات ولكنه ليس كما وصف فذكرهم بعد هؤلاء والمساكين ثم ذكر الرقاب فهؤلاء المماليك هم بالنسبة لذوي الحاجات أقل حاجة لأن سيده يكفيه فيطعمه ويكسوه ويقوم بشؤونه وحاجاته فله كافل ينفق عليه لكنه إذا اعتق فإن ذلك يكون كمالا في حقه لكن أولئك قد يتضورون من الجوع والحاجة والشدة والمسغبه فهم اولى من هذا الذي يتقلب في دار سيده وقد كفي حاجاته ثم هذه الانواع التي ذكرها قال واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس لاحظوا كيف جاء هذا العطف والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وبهذه الصيغة الموفون صيغة الفاعل قام الصلاة وآت الزكاة هذه أفعال ما قال وأوفوا العهود وإنما قال والموفون والاسم كما هو معلوم الجمله الاسميه تدل على الثبوت ان الوفاء بالعهد سمه لازمه ثابته للمؤمن في كل احواله لا يبدل ولا يغير ثم ايضا عطف عليه الصابرين فقال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس هذا في حث على لزوم الصبر في الأحوال كلها فهنا ذكر الأحوال التي يكون فيها الصبر الشدائد في البأساء وهي الفقر والشده والحاجة والضراء في حال المرض وحين البأس في حال القتال حال القتال فهذا الصبر إما أن يكون لما يقع للإنسان من حاجة فهو يتضور من الجوع والفقر فيحتاج إلى صبر ولا يحسد أحدا لما أعطاه الله تبارك وتعالى ولا يتسخط على ربه ولا يسوء ظنه بالله عز وجل ويقول أفقرني وأعطى غيري فهذا من سوء الظن بالله من التسخط وكذلك أيضا حال الضراء المرض فالله تبارك وتعالى هو الذي اختار لعبده هذا الضر وساق ذلك له عن علم وحكمة فما عليه إلا أن يصبر وهذا الجزع والتسخط لن يرد مفقودا ولن يجلبا ايضا مطلوبا وإنما يفقد به أجره عند الله تبارك وتعالى فيحتاج العبد إلى أن يوطن نفسه على الصبر في الشدائد بأنواعها وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كالحر والبرد لابد منه في بعض أوقات السنة ليكون الحر وفي بعض الأوقات يكون البرد وفي بعضها يكون الاعتدال وهكذا يقلب الله عز وجل خلقه وعباده في هذه الأمور فمن الناس من ينكشف وينكسر في حال الشدة ومنهم من ينكشف في حال الرخاء فالله تبارك وتعالى يبلو عباده بالشر كما يبلوهم بالخير فمن الناس من يصبر على الضراء ولكنه لا يصبر على السراء ومنهم عكس هذا فيقلبون والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالابتلاء نبلوكم أي نختبركم فإذا عرف المؤمن مثل هذا فإنه يوطن نفسه ويتلقى ذلك عن الله تبارك وتعالى وهو الرحيم العليم الخبير الحكيم بنفس رضيه وهذه الحياة من أولها إلى آخرها قصيرة تمر على الصحيح والعليل وعلى المكروب وعلى أصحاب النعم والرخاء كأنها احلى ولو تأمل المبتلى لعلم أن أيام العافية أطول وأكثر وأن الله تبارك وتعالى قد ساق إليه من أنواع النعم اللذات ما لا يقادر قدره ولكن إنسان ضعيف فإذا حصل له المكروه نسي هذه الأيام المتطاولة في النعم وضاقت الدنيا بعينه والله المستعان وهذا لقله صبره كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية بهذا التلوين العطفي والإعراب والصابرين في والضراء لماذا جاء هذا منصوبا وقال قبله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا لماذا لم يأتي مرفوعا قال والصابرون في البأساء والضراء ولكنه قال والصابرين في البأساء والضراء العلماء يجيبون عن هذا بأجوبة كثيرة بعضهم يقول نصب على الاختصاص يعني وأخص الصابرين لشدة ذلك على النفوس وعظم وقعه ولمنزلة الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذه الأعمال جليلة مذكورة قبل ولكن الصبر هو معولو المؤمن. ومن عادة العرب كما هي القاعدة المعروفة في التفسير أن العرب تقطع إذا تطاولت صفة الواحد في المدح أو الذم تقطع بالرفع تارة وبالنصب تارة هذا عندهم أبلغ بالمدح أو أبلغ بالذم وهذا يجاب به عن نظائره في القرآن يكون أبلغ في المدح وكذلك أيضا في تنشيط وهو أبلغ في الكلام وأدفع للسآمة مما لو كان على نسق واحد فهذا على كل حال ينبه إلى خصيصه تتصل بالصابرين يؤخذ أيضا من هذه الآية من قوله تعالى وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لاحظ أولئك أشار إليهم بالبعيد لعلو مرتبتهم وشهد لهم أولئك الذين صدقوا فهؤلاء هم أهل الصدق فعلا في الإيمان ولم تكن دعوة الإيمان مجرد دعوة يقولونها بألسنتهم ولكنهم حققوا ذلك في قلوبهم وجوارحهم. أولئك الذين صدقوا وأولئك لاحظ أعاد الإشارة إلى البعيد وأولئك وجاء بضمير الفصل بين طرفي الكلام لتقويه النسبه وأولئك هم ودخلت على الخبر المتقون يعني كأنهم الذين حققوا الوصف الكامل من التقوى تقول هذا هو الكرام. هذا هو الشجاعة هذه هي الشجاعة هذا هو الرجل يعني الرجل الكامل الرجوليه هذا هو الإتقان كأنه لا إتقان سوى هذا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فهذا الوصف من الله تبارك وتعالى في ختم هذه الآية يدل على ماذا؟ يدل على منزلة عالية لهؤلاء وأن من أراد أن يتحقق الصفات الكاملة وأن يترقى بسلم العبودية في أعلى مراتبه عليه أن ينظر في هذه الأوصاف ويعرض نفسه عليها يعرض نفسه عليها وانظر إلى هذا الترقي الذي أشرت إليه في هذه الآية في قضايا الإيمان وفي قضايا الإحسان وفي قضايا الصبر الذي هو حبس النفس حتى في هذا ترقى من الأشد إلى ما انظر والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس الصبر على المرض فوق الصبر على الفقر يعني الصبر على الفقر أسهل ثم المرض فقير لو قيل له تمر أو تبقى فقيرا قال أبقى فقيرا صحيحا ثم ذكر الصبر في القتال حيث تتطاير الرؤوس ويرى الموت بعينيه فينسى المال والولد وينسى صحته وعافيته ولا يكون بين يديه إلا الإبقاء على المهجح فذكر الصبر في البأساء حاجة والفقر والضراء المرض إلى الأعلى ثم حين البأس والمقصود أيها الأحبة أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يثبت المدح في هذه الآية ولا في غيرها إلا على إيمان معه العمل لا على إيمان خال من عمل وهنا قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدقوا في دعوة الإيمان وهذا أيضا كثير في القرآن يصف المؤمنين بالصدق كما يصف المنافقين بالكذب الكل قال بلسانه ولكن أهل الإيمان صدقوه الأفعال وأما أهل النفاق فظاهر منهم ما يدل على كذب هذه الدعوة ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين ومن المتقين ومن الأبرار وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه لا إله أمد الله